عطري فوح اسلامك مغنة حود كلامك عطري فوح اسلامك مغنة حود كلامك فارد وشن أفوق الارض غرامك الكلين منسلمش لوبك وعمري فارد وشن I قولي لي ليل العيد عيونك عصر جديد شكونه ليل العيد عيونك عصر جديد شكونه ندعي الرب بشان كل ما تنسولك قولي لي قولي روحوا تصقفوا kameli ir قول لي انت سبيلي نغم تحود كلامة عتري فوح اسلامك نغم تحود كلامة وارد الشنة فوك